وهذا سائل يقول بلادنا على منهج السلف وهناك بعض الناس يدعوننا بالوهابية فما قولكم لا يهمكم هذا ما دمتم على منهج السلف وعلى عقيدة التوحيد ما عليكم سموكم وهابي هذا فخر لكم الوهابية وش وش حقيقتها الوهابية على دين الله وعلى التوحيد وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فأنتم ما عليكم من هالكلام هذا تمسكوا بالحق ولا يضركم انهم يقولون كذا ويقولون كذا او متشددين او او جامدين او هاذيها ما يهمنا الالقاب نعم ان يهمنا الحقيقه اذا كنا على حق فلا يهمنا التلقيبات والتشنيعات اما الذي ما على حق يجب عليه انه يرجع للحق نعم فإذا قال لك أنتم وهابية قولوا اشرحوا لنا اشرحوا لنا مذهب الوهابية بينوه لنا اشرحوا لأنهم قد يكونون أنهم ما يعرفون مذهب الوهابية جهة او يكونون يعرفون ويريدون التضليل فأنتم اطلبوا منهم تحدوهم ويطلبوا منهم يبينون لكم ما عليه الوهابية التي يقولون فإن كان حقا فالحق هو المتبع وإن كان باطلا ونبرأ إلى الله من ذلك هل هل الوترا نه